يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الكافرين اولياء لا تتخذوا الكافرين من دون المؤمنين اتريدون ان تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا